ويصح الصلح مع الإقرار بالمدعى به في الأموال وهو ظاهر وكذا ما أفضى إليها أي الأموال كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح أو بلفظ البيع فلا وهو أي الصلح نوعان إبراء ومعاوضة هذا الفصل الذي عقده الشيخ بعد معاملة الناس مع بعضهم البعض والمعاملة تؤدي احيانا إلى أنواع من الخلاف ولا بد أن نقطع هذا الخلاف وأن نقطع هذه المنازعة فما هي العقود التي يمكن للإنسان أن يصطلح فيها قد يكون هناك خلاف بين شريكين وقد يكون هناك خلاف بين فئتين من المسلمين وقد يكون هناك صلح بين الإمام وبين الخارجين عليه وهم البغاة وقد يكون هناك خلاف ما بين زوجين ولذلك جعلوا لكل باب من هذه الأبواب بابا في الصلح فقال ربنا سبحانه وتعالى والصلح خير وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ونحن نريد في كل مسألة من المسائل التي يحدث فيها الخلاف الا ينتشر الخلاف والا يتوسع ما بين المسلمين فنريد أن نقطع هذا الخلاف حتى لا يتطور وحتى لا يكبر مما يؤدي إلى الإفساد في المجتمع. ولكن الصلح لا بد له من شرط أن يكون تحت جناح المسلمين وتحت راية الإسلام تحت شريعة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح بين المسلمين والكفار والغاية في هذا الحديث مع أنه يشمل حتى الصلح مع الكفار من أجل أن المسلمين يقولون جميعا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فكلهم ينقادون لحكم شريعة الله عز وجل ولا بد لكل خلاف بين اثنين أو بين فئتين لا بد أن يكون قد سبقه ان قد سبقه اتفاق على ذلك الخلاف اقرار على على ذلك ولا يعني هذا الأمر أن إنسان يأتي ليبتلي على إنسان معين فيقول تعالى أريد منك كذا وكذا لا نيمكم بيني وبينك علاقة فلماذا تريد أن تصالحني أو أن تأخذ مني شيء لا بد أن يقر أولا أنه كان بينه وبينه دين بينه وبينه خلاف بينه وبينه مشكلة إذن بينه قطعة أرض قطعة بيت ديون استجرار ديون خلاف في حسابات إلى غير ذلك فعندما يصالحه بكذا أو على كذا يعني وعند ذلك ويترك له من كذا وكذا فلا بد أن يذكر هذه الالفاظ إذا شرعا عقدا يحصل به قطعها ما قطع قطع المنازعه هذا العقد قد يكون بمال أو ما يشابه المال من الاختصاصات يتنازل الإنسان عنها إذا ويصح الصلح مع الإقرار أي لو أنكر الإنسان بعد أن اقر ثم بعد ذلك أقر فإن الصلح يكون جائزا أما إذا كان الأصل فيه الإنكار فعلى أي شيء يتم الصلح طبعا لا بد من خلاف والخلاف فيه كما مر معنا وسيأتي البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولذلك قال الشيخ ويصح الصلح مع الإقرار بالمدعى به هناك أشياء كل واحد من الاثنين يريد أحقه بشكل معين. نعطي مثالا بسيطا. هذا المثال البسيط الذي يضربه الفقهاء أن شخصا مات وخلف ولدا ذكرا صحيحا وخلف معه خنثا. هذا الخنثى مشكل في الواقع هل نلحقه بالذكر أم نلحقه بالأنثى قطعا سيستحق حصة الأنثى والذكر سيستحق حصة الذكر ولكن الخنثى يحاول أن يأخذ ماذا حصة الذكر لو أردنا أن نقسم بينهما هذه المسألة لو كانوا ذكرين فالمسألة من اثنين هذا يأخذ واحد وهذا يأخذ واحد، لكن لو كانوا ذكرا وانثى فالمسألة من ثلاثة، الذكر يأخذ اثنين والأنثى تأخذ واحدا. نريد الآن هذا متردد ما بين الذكر والأنثى، نجمع ما بين المسألتين مع، فأصل المسألة الأولى من اثنين وأصل المسألة الثانية من ثلاثة، صار الأصل من ستة. معنى ذلك لو أعطينا الذكر النصف كم يأخذ ثلاثة ولو أعطينا للذكر مثل حظ الأنثيين هنا سيأخذ أربعة الآن سنبقى على أصل أن الذكر سيأخذ النصفة والأنثى في الخنثى سيأخذ حصته كانثى اثنين يعني كأنه للذكر مثل حظ الأنثيين ما هو الشيء المختلف عليه واحد إذا كان ذكرا سيأخذ هذا الواحد الخنثى وإن كان أنثى لن يستطيع أن يأخذ هذا طبعا لا يستطيع الذكر أن يقول أنت أنثى ولا يستطيع الخنثى أن يقول أنا ذكر إذا هنالك خلاف على واحد سدس التركه هل يمكن أن نقضي على سدس هذه التركه بالصلح على هذا الواحد يأخذ هذا قسما وهذا قسما ممكن أن يكون ذلك أم لا ممكن نعم فما دام هذا يأخذ ثلاثه هذا يأخذ اثنين ثم يقول تعالى لنتناصف بين هذا الواحد بيننا وننهي هذه التركة سواء خرج ذكرا أو بعد ذلك أنثى لا نعود بعد ذلك إلى القسمة من جديد إذا قال في الأموال وهو ظاهر وكذا فيما أفضى إليها أي الأموال هناك أشياء تكون مثلا إنسان قذف إنسانا في الطريق وعندما قذفه أقام عليه البينة وسلم أمره إلى الحاكم هل من الممكن عند ذلك الحاكم هذا حد لله أم حد الشخص يعني حد فرضه الله عز وجل لمصلحة هذا الشخص عند ذلك من يستوفيه؟ يستوفيه صاحبه عند القاضي لو قال له أنا أتنازل عن هذا الحد مقابل شيء من المال صح ذلك أم لا؟ يصح أنا أعطيك شيئا من المال على أن تبرئني من هذا الحق الذي لك عند القاضي فهل يصح ذلك؟ هذا يسمى صلح على مال كمن ثبت له على شخص قصاص يعني مثل القذف طبعا هنالك قصاص لمصلحه المجتمع لله عز وجل وليس للإنسان هذا لا يحق لأحد أن يصالح عليه مثلا نحن عندما نقول في مسألة سرقة السرقة أنت أيها المسروق منك تريد بضاعتك التي سرقت فإذا أعيدت لك ليس لك أي حق آخر أما قطع السرقة فهو لله عز وجل تع سامحني هذا لله وليس لك أما القذف لك فانت تستطيع ان تتنازل عن مثلا القتل هنا من الممكن لو قتل انسان انسان اخر وحكمنا عليه بالقتل من الممكن ان يتنازل اهل الميت من القصاص يعني من القتل الى الديه وعلى أي نوع ربما يصطلحون من الدية يأخذونها ويقتسمونها بين بعضهم البعض هل هذا جائز؟ نعم كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح أو بلفظ البيع فلا الله كذا بهذا هل يصح؟ لا أن المسألة الآن فيها إسقاط حق بالبيع في ثمن ومثمن أعطيه شيء وأخذ آخر هنا لي حق والحقوق عادة لا تباع ولذلك يمكن إسقاطها بمقابل شيء معين قال وهو أي الصلح نوعان إبراء ومعاوضة فمثلا أحيانا يكون هذا الصلح على عين في خلاف على مسجل هذا عين على كتاب عين لكن احيانا في معاملات تجارية فله في ذمته مثلا دين قرض فمن بضاع هذا دين فإذا كان على عين وإما أن يكون على دين فاحيانا يقول صاحب الدين إذا لم يعطه أو أنكر مثلا أو أراد أن يجحد هذا الدين ولكنه أقره بعد ذلك وصلنا إلى مسألة أننا اتفقنا على وجود الدين بعد البينة لكن نريد أن نحل هذه الخصومة فيقول صاحب الدين أنا أبرئك مثلا من ديني، وأحتسب ذلك عند الله عز وجل هذا صار اسمه صلح إبراء أبرأه من كل الدين الذي عليه فإذا أبرأه من بعضه يسمى هذا الصلح صلح حطيطه حط عنه جزءا من المال ويجب عليه أن يعطيه الجزء الباقي لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته وراء شخصان يعني يختصمان كل واحد صاحب الحق يريد حقه والآخر وربما يماطل أو ليس عنده من المال ما يكفي لأن يدفع ذلك الحق فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده إلى صاحب المال فعل له هكذا يعني حط عنك عنه نصف الدين فهم الصحابي بإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر فامتثل الأمر مباشرة فقال حطط عنه نصف ديني يا رسول الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل أن يؤدي النصف الثاني فورا إذن قال وقال في نفسه أو أمام الناس هذا الشخص والله لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحط عنه كل المال لفعلته هذا غاي في امتثال الصحابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف بين أبو بكر واحد آخر آه بيجي أنا قال له تعالى صالحك عن أبو بكر لا هذا اسمي فضولي صار لا يصح المصالحة من قبلي أما إذا كان مثلا لا يستطيع أن يقف لمجلس الخصومة ووكلني فيه فأنا وكيله والوكيل كالأصيل في هذه المسألة تمام إذا نوعان إبراء وهو إسقاط الحق كله أو بعضه عند ذلك يسمى حطيطة ومعاوضة هذه المعاوضة يعني طبعا الإبراء بالشكل الكامل المعاوضة أن يعني يعتاض عن دينه الألف هذا يدخل تحته الحطيطة أن يدخل عن دينه أن يترك دينه الألف مقابل خمسمائة مثلا عند ذلك يسمى حط يسمى إسقاط يسمى معاوضة كيفما؟ أردت أن تتكلم بذلك المهم أن تصل أنت إلى المقصود فأحيانا يكون من دين لدين فألف على خمسمائة أحياناً تأخذ هذه المسألة أنا والله لا أملك مثلا إلا هذه الدراجة أعطيك هذه الدراجة وتسامحني في ديني ممكن صار في معاوضة عن الدين بهذه الدراجة طيب هذه الدراجة يجري فيها ما يجري في أحكام البيع. فإن خرج المبيع مستحقا يعود عليه بهذه الدراجة مثلا كانت هذه الدراجة مسروقة أو انسان آخر أو كان فيها عيب فإنه يعود عليه بالعيب الذي فيها وإذا كان العوض ربويا فلا بد أن يكون في هذا العوض الربوي أن يكون مقبوضا في المجلس مباشرة مثلا كثير ما يذهب الناس إلى الحج وإلى العمرة وبعد ذلك لهم يعني يستدينون من بعضهم في الطريق تكتر عليه الشراء والهدايا الى غير ذلك فيريد أن يستدين مالا فيستدين وعندما يأتي إلى هنا ربما يحدث خلاف في هذا الدين استدنت منك كذا أو غير كذا ثم يريد أن يعطيه هذا بمال آخر أو مال بمال الآن نريد أن نصطلح هل يمكن له أن يؤجل ذلك مثلا قال أعطيك بدل ما اخذته منك أخذت منها خمسمائة ريال لح أعطيه خمس في رسولية هل تقبل بذلك؟ يعني هذا بهذا هذا مسألة رباويه ينبغي أن يكون الأمر في المجلس مباشرة مباشرة يدفع له هذا المال فإن أخر عن ذلك وقع في مسألة الربا قال فالابراء أي صلحه صلح الإبراء اقتصاره من حقه اي دينه على بعضه فاقتصاره من حقه على بعضه بعض الحق نصفه ثلثه اربعه اخماسه وهذا يعني ما حدث لهؤلاء الصحابه يطالب سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه بدينه من عبد الله بن ابي حدر، وهذا الدين الذي يطالبه به وارتفعت أصواتهما في المسجد ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وسمعهما ونادى يا كعب فما كان من سيدنا كعب إلا أن يقول لبيك يا رسول الله فقط أشار إليه بيده لم يتكلم بكلمة صلى الله عليه وسلم فماذا قال قد فعلت يا رسول الله حططت عنه نصف الدين قد فعلت ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قم فاقضيه مباشرة هو صالحك على نصف الدين صالحك على جزء منه وأنت يجب عليك الآن أن تقوم فتقضي ذلك الدين الذي عليه فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على خمسمائة منها فكأنه قال له أعطني خمسمائة وأنا وأبرأتك من خمسمائة يعني سامحتك في الباقي هذا كثير ما يحدث حتى ولو كان قليلا بد فيه من الإبراء يعني في بعض الناس بطنشوا في بعض الفواتير له حق عند الآخر بتفعلوا يكون الفاتورة مثلا ألف مية بتفعلوا مية شرط أن يقول له مسامح يعني فإذا لم يقل له مسامح فإن الحق ما زال على هذا الإنسان يلا بكفي كذا بالمخاجر ينبغي أن يسمع كلمة السماح عن ذلك الحق فإنه مسامح في جزء من هذا المال عن جزء آخر بد منه ألف و و ألف في هذه الحالة معنى ذلك صالحه على هذه الفاتورة بينهما في هذا المال مو مفاصله هذه بالبيع لأن الفاصله تمت وبعد أن تمت المفاصله وجمع هذا الحساب يريد دائما وهذا من العيوب الآن المنتشرة بين تجار دمشق يعني بين تجار مسلمين في دمشق وهو خصم طبعا ليس في كل الأسواق يعني نضرب مثال والسوق البزورية بحسب على الليرة يعني ما في خلاف لكن في أسواق أخرى دائما يحاول الناس دائما أن لا يدفعوا الثمن كاملا ولذلك صاحب الحق يؤدي الأشياء القليلة قبل الأشياء الكثير إلا إذا أعاد له مثلا دفع له وبعد ذلك يوجد مثلا نفراط عشرين خمسة قال مسامح يعني وصلني حقي هذا إبراء عن هذا الحق وعند ذلك يأكله طيبا أما إذا لم يكن هنالك إبراء لا يأكله طيبا نعم يوجد شيء آخر ولا يجوز أي لا يص... بمعنى لا يصح. تعليقه اي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط إذا شفى الله مريضي مثلا فقد صالحتك على كذا إذا جاء رأس الشهر فقد صافحته فقد يعني صالحتك على كذا اذا انتصر الجيش الفلاني على الجيش الفلاني فقد والله بمباراه اذا انتصر هذا كل الشروط لا تصح كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك هذا عقد الآن يتم ولا يمكن تعليقه على شرط أبدا والمعاوضة أي صلحها عدوله عن حقه إلى غيره إنسان له حق في مكان معين وهذا الحق في هذا المكان تأخذ غيره من الأمكن هل يمكن؟ يعني مكان بمكان له حصه في هذه الأرض وصار فيها خلاف وفيها بعض العلاقات الموجودة مثل مثلا ربما تنازل ملكية إلى غير ذلك فهل هذا العقار بدلا عنه هذا البيت يعني من الممكن أن يحدث هذا عند تجار البناء مثلا كنت تاجر هنا وهنا وهنا بعد ذلك يصطلحون تاخذ هذا العقار مقابل حصصك في العقارات كلها هذا هذا صلح على عين غير العين المدعاه انا اصارحك على هذا البيت تعطيني ذلك البيت إن كانت موافقه من قبل الطرفين فهذا جائز والمعاوضه أي يعني صلحها عدوله عن حقه الى غيره من الممكن انه كل مال له تسكن في هذا البيت مثلا شهر أو شهرين مقابل هذا المال عمليا صالحه وعن المال بإجارته هل يصح ذلك ما في مال وكأن ادعى عليه دارا أو شقصا منها معنى الشقص القسم ادعى عليه دارا وأقر له بذلك وصالحه منها على معين قال له أنا إلي حصة في هذا البيت صحيح نحن كلنا قد اعترفنا أنه مثلا لسبب من الأسباب احيانا يأتي ظالم يريد أن يصادر مال فلان بعد ذلك يسجل هذا البيت باسم فلان معين اه تسجل البيت عندما مات صاحب البيت الحقيقي كل واحد من هؤلاء الورثه يطالبون هذا الانسان هذا البيت أبي ما باعك البيت أبي اتمنك على هذا البيت ائتمانا فالآن نريد حصتنا هو يريد الآن أن لا يعطي اجحدهم هذا لكن إذا وافق على ذلك فقال هل ترضى أن تأخذ مثلا أنت مالا كذا الآخر أعطيك عقارا كذا الثالث أعطيك عينا سيارة دراجة أبضاعة ثوبا من الممكن أن يكون ذلك بدلا من تلك الحصاص ممكن أن يفعل ذلك والمعاوضة أي صلحها عدوله عن حقه إلى غيره كأن الدعا عليه دارا أو شقصا يعني قسما منها وأقر له بذلك وصالحه منها على معين كثوب يصح ويجري على هذا الصلح حكم البيع يعني كأنه قال له أنا أشتري منك هذه الحصة التي لك والتي ورثتها أنت من أبيك بهذه الدراجه بهذه الدكان بهذه السيارة يصح ذلك؟ يصح فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بثوب ما قال أن يصالحه على شخص من الدار بثوبين فقال له هذه الثياب هذا القماش بدل من هذه الدار طيب لو كان القماش الآن كما قلت معيبا تحدث فيه احكام البيع يرده بالعيب ام لا يرده طيب في البيع هل هناك خيار يسمى خيار المجلس ممكن هل هنالك خيار يسمى بخيار الشرط ممكن ما دام قال الشيخ يجري عليه أحكام البيع كل ما قرأناه في البيع يجري هنا تمام فكانه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب وحينئذ فيثبت في المصالح عليه احكام البيع كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض ولو صالحه يعني كل انسان اشترى شيئا هذا الإنسان الذي لا أحصه وأخذ الثوب قبل أن يقبض الثوب مباشرة بحث عن زبون فباعه الثوب لا هم. انتظر أولا تقبض الثوب أولا لا تبع ما ليس عندك حتى يمكن أن يكون تحت يدك عند ذلك تبيعه الآن ما قبضته لم يكن في حكمك تماما وإن تمت المصالحة على هذا الثوب لا بد أن يصل الثوب إليك أو أن يخلي بينك وبينه مثلا دخلت إلى دكانه فقال هذا الثوب داخل معك صديق تشتري هذا الثوب لكن صار أنت تستطيع أن تحمله الآن صار في يديك فعندما يصير في يدك مثل أي زبون وضعت له أغراضه في كيس الآن يستطيع أن يتصرف في هذا الكيس أن يبيع أو أن يهب يستطيع أن يفعل ذلك كذلك لو اعطاه هذا الثوب وصار تحت يده عند ذلك يمكنه أن يتصرف أما الثوب ما زال في مستودعه لم يسلمه أمام عينه لم يسلمه بعد هل يصح أن يبيعه لا ولو صالحه على بعض العين المدعات فهبة منها قال له أنا بيطلع لي عندك تركتي من أبي مثلا هذا البيت أخي اعطيني البيت في دكان مثلا من داخل دكان خارج اعطيني الدكان من البيت ومسامح بالبيت معنى ذلك كأنه يقول أعطني هذا الجزء وأنا أهبك الجزء الباقي نعم فهبة منها لبعضها المتروك منها فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها ويسمى هذا صلح, الح... يسمى صلح الحطيطة نعم أو صلح الحطيطة نعم يعني صلح الحطيطة أي أن يحط عنه جزءا من الحصة من المال مقابل أن يأخذ جزءا آخر ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك كأن يبيعه العين المدعى ببعضها أنا ابيعك والله خذها الباقي بهذا لا لأنه بالأصل لا يملكه هذا شيء مختلف فيه إنما أهبك مثل الله يقول لي خمسمائة من الألف أعطيني خمسمائة وأنا أهبك الباقي كأن يبيعه العين المدعى ببعضها بعد ذلك قال ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع أو أن يشرع روسنا هذا البحث ربما انتهى وقته اليوم صار بعض الأشياء ربما تبقى في بعض الأماكن يعني بمعنى آخر أنا عندي باب بيت الآن طبعا سنتكلم ان شاء الله في الغد عليه عند باب البيت هنا. هل يصح لي أن أجعل أمام البيت مظلة لو وقف الإنسان أمام بيتي يستظل تحتها لكن لو مرت سيارة وهذا في طريق عام أو في طريق هذا هذه المظلة كانت على ارتفاع رأس إنسان المارئ بالدابه عند ذلك ستضايقه ما حكمه ما حكم الجيران الذين يكونون في باب بعده في زقاق مغلق في اربع خمس بيوت هو أول بيت هل يحق له أن يفعل ذلك ما هو الارتفاع الذي ينبغي أن يكون لهذا الأمر هل له حق أن يشرع ساباطا يعني له بيت على اليمين وبيت على الشمال فبيركب على الحارة بغرفة كانت هي موجودة في الحارات القديمة جدا هذا يسمى ساباط والذي يكون أمام الباب يسمى روشا ما هو ارتفاعه ما هو الإذن الذي ينبغي أن يأخذه من الآخرين هل هنالك حق له اصلا أم ليس له حق أن يفعل ذلك الأمر من هم أصحاب الإذن الجوار الذين قبله أم الجوار الذين بعده هل هنالك فرق ما بين الزقاق المنغلق والزقاق المفتوح كل ذلك إن شاء الله سنتكلم فيه في الغد ان قدر الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين